اذاعه القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه مطمئن. والله عز وجل يصور لنا الحياه الحقيقيه أنها في طاعه الله من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن في القلب الحياه مع الله وهو مؤمن فلا نحيينه فلا نحيينه حياه طيبه اي في الدنيا ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون بيوت مطمئنه لكن لو وجد هل حصلنا ببيوتنا الى بر الأمان وعالجنا المشاكل الاسريه بيوت مطمئنه و... مثل هذا الجيل انا ارجو من الله عز وجل وادته الى يعود لنا مثل هذا الجيل لأن هذا جيل الاصاله بيوت مطمئنه هو وجود متواصل وعمل دؤوب بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه برنامج اسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم الدكتور عادل العبد الجبار إخراج محمد بن سعيد الشمري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابع لهم باحسان الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيبتم وطاب مساءكم واهلا مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الاسبوعي المباشر بيوت مطمئنه والذي ياتيكم عاده عبر اثير اذاعه القران الكريم للمملكه العربية السعوديه اجمل التحايا أصدق الأماني من فريق العمل الذي يشاركني في إصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة وهم كل من الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان منفذ الفترة ناصر الكريديس مذيع الفترة الزميل عبد الله في استقبال الاتصالات عمر الشويش في النشر الالكتروني فريد الخليفي ومحمد الماجدي تحياتي عطرهان للمخرج اللي قام محمد بن سعيد الشمري ومن معد ومقدم ومقدم اللقاء اخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار بيوتنا والاختبارات الآن بيوتنا في حالة استنفار كامل لم يكن جزئي في بعض الأحيان بعد أن امضى جل الطلاب في المرحله الجامعيه اختباراتهم الآن يودع طلاب المرحله الابتدائية التقويم ليدخل السبت القادم ان شاء الله 23 2 الطلاب بالمرحله المتوسطه وكذلك الثانويه التعليم في التعليم العام اختباراتهم لفصل الدراسي الاول أن تحدثنا عن الاختبارات نحن ضيوف وكذلك في فريق الاعداد وانتم كمتابعين ومستمعين ومستمعات عشنا لحظة الاختبارات يوم ان كنا طلاب وطالبات ونحن الان نعيشه كآباء وامهات وربما إخوة واخوات لا اطيل عليكم اتوقف الآن مع ارقام الهواتف ثم ساعود لكم لنستمع سويا إلى محاور اللقاء فكونوا معنا بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه هاتف البرنامج صفر واحد. أربعة. صفر واحد 014052999 الرقم المجاني 800 124 5335 او بارسال رساله نصيه على جوال 0557 35 35 35 بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه اجدد تحييبكم بعد هذا الفاصل وأرحب باسمكم وباسمي شخصيا ومع فريق العمل بضيفه في هذا اللقاء المربي الفاضل الشيخ علي بن محمد المهيد بحياك الله شيخ علي حياكم الله حي الاخوان المستمعين والمستمعات ونسال الله يكون هذا اللقاء ان لقاء خير وبركه طبعا لك في التعليم كاملا 15 14 ولا يزيد والله يعني هذه من الخصيات لكن لا اكل باس بالباحه <تصفيق> فيها مثل هذا اللقاء اشلون سنه والله الشيء سنحافل بتجارب اختبارات لاحظتها وطلعت عليها ودائما احنا ناخذ الشيخ علي دائما ناخذ يعني التجربه ممن هم في الميدان ليسوا ممن على المكاتب وانا جربت كنت في التربيه التعليم وجربت الميدان وجربت كذلك المكاتب ليس من راى وسمع وشاهد بعينه مثل نقل او كتب طبعا فقط اذكركم احبابي الكرام برقم الاتصال المباشر معنا 8001245335 جاني رقم الاتصال المباشر كذلك ثاني 4052999 من خارج منطقه الرياض اضافه 01 رقم الجوال يعمل معنا 0557353535 او كذلك بديل 0507353535 اتصالا اثناء الحلقه او كذلك بارسال رسائل نصية بامكانكم يعني ارسالها وثم ان شاء الله استا مع الضيف الشيخ علي بن المهيدب وانتم مربي يعني وجاري في مدارسنا لا بد لك يعني كلمة في بدايه هذا اللقاء عن بيوتنا والاختبارات فماذا تقول املا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هناك ثلاثه مفاهيم يجب ان نفهم يعني في مثل هذه الايام اولا سنه الاختبارات سنه الابتلاءات سنه الامتحانات هذه سنه كونيه يجب ان يفهمها الانسان حتى يتعامل مع نفسه وحياته بهذه الطريقه فالله عز وجل سبحانه وتعالى يقول لي يبلوكم ايكم احسن عمل وهي السنه هذه الحياه كلها سنه للاختبار وللامتحان والابتلاء والمعرفه ماذا يكون من حال الإنسان عند اختبار ما ولذلك يجب على يعني الانسان لما يفهم هذا الأمر ان يدخل في كل يوم اختبارا وامتحانا قد يكون مصيبا فيه وقد يكون جانبا الصواب ومجانبة الصواب قد تكون قريبه وبعيده بحسب قربه من الخطأ والصواب كذلك ولذلك لا اريد ان اطيل في هذه السنه يعني التورية. انت تشبه هذه الفتره يستفيد منها المختبرون أنفسهم وكذلك الاباء والامهات يعني نعم يعني لا يجب ان يكون البيت واعيا لمعنى الاختبار والابتلاء والامتحان ان ليس كل الدنيا يعني قد تكون قريبا جدا من الصواب لكنك لا متوفق 100% ف... يعني يستفيد منها ابناؤنا وبناتنا في فتح تحمل مثلا لا شك هو لما يفهم معنى الامتحان وان متكرر وهو تعويد وتدريب له في حياتي. في الحياه استطعنا يتعامل مع اختباراته المقبله التعليميه بهذه الاسلوب المفهوم الثاني أن التعليم أحد, أحد المجالات التي يمتحن فيها الإنسان هناك مجالات العمل هناك مجالات العلاقه الاجتماعيه الزواج وغيرها صار. فهناك مجالات متعدده للانسان في الحياه غير التعليم نحن نتكلم عن التعليم في مثل هذه الايام وهذه الايام البيوت تحتاج او تعيش استنفارا عاجلا ومهما جدا لكيفيه مواجهه هذه الايام بشكل رائع ولذلك نقول الامر الثالث المفهوم الثالث ان ان ساليب التقويم مختلفة قد يكون تقويما بالمشافهة اللي يسمونه الاختبار الشفوي وقد يكون التقويم بال بالاساليب التحريريه وهو الاختبارات القادمة باذن الله تعالى وقد يكون اساليب أخرى مثل ما يحصل في الابتدائي وقد انتهى وما يسمى بالتقويم المستمر و بعد بعد من اللا باي التنويم المستمر لانه لم يفهم بعد التقويم المستمر وماذا يراد منه أو أن المجتمع لم يصل إلى كيفية التعامل مع هذا التقويم المستمر الذي عالج كثير من المشكلات في المرحله الابتدائيه هل انت مع او ضد هل تحس ان بيوتنا استفادت من التقويم ولا من التنويم المستمر استفادت؟ هي استفادت من نواحي معينة ما مثل هذا الاسلوب في في في القياس صعب من الجد أن تقول هو خسران ولا, ولا كسبان بل انك تنظر إليه ماذا حقق من الايجابيات وماذا خسر من او كاسب من السلبيات نبغى في البيت بس همشي. والله في بيوت استفادت بشكل كبير حيث لم يبقى ابنها يوم ما معيدا ومحطما في الحياة وفي التعليم كم هم بالتبار. اولئك الابناء الذين عاشوا في المرحله الابتدائيه في ايام مضت سنوات وزملاؤهم واصدقاؤهم ومن في اسنانهم من اقرانهم قد تادوهم في مراحل التعليم بي حق لاجل ماده بي حق كان اسلوبا قاسيا جدا على النفوس المشرية ولذلك استفاد كثير من الاسر في هذا الجانب أي نعم أتفق هناك من خسر التفوق ونظارة الامتياز والروعة ومعرفة مستوى الابن هل هو ممتاز او جيد جدا او جيد او مقبول هذه ضاعت بموضوع التقييم المستمر لأن التقييم المستمر يعني يحتاج مجتمع أكثر شفافية في متابعة لان انت منصف يعني اتيت بالايجابيات وكذلك السلبيات لكن في الجملة هل تشعر بأن المخرجات من التقييم يعني راحت بيوتنا من يعني خلينا نقول متابعه الطلاب فتره الاختبارات مثل هذه الايام يعني اي التقييم المستمر وان كله سلبيات لكنه استفادت البيوت بشكل كبير جدا في معالجة المشكلات المرحله الابتدائيه طيب هل في شيء اضافي تحب ان تضيف اريد ان اؤكد على موضوع التقييم المستمر في نقطه مهمة جدا اضافت سلبيه على من بعدهم هي وهي ان الابن الابتدائي في اجازه والابن المتوسط والثانوي والجامعي في العراق مع هذه الاختبارات أصبح مش وجود ابن ابتدائي بله في البيت واحيانا يكون فتره طويله يكون عدد لا باس به من لاعبين بالكره داخل البيت او استخدام بعض المزعجات مما يشتت الذهن في المذاكرة للبقيه من الابناء الكبار الذين وصلوا مرحله المتوسط كيف تعمل كيف تعمل اسره مع هذا الوضع لم يكون عندي ثلاثة اولاد كلهم في الابتدائي ما بين بنت وولد وعندي اثنين مثلا في المتوسط صحيح عندنا في الحديث من ضمن محاور الكلام عن البيوت والسده داخل والا ما لحق عليه بس تفضل طيب طيب لا بس نذكر شيئا منها يعني مثلا تحيد الطالب الابتدائي باشغاله بما ينفعه ووضع له مسابقات تساعده في استغلال وقته جيد وايضا هناك اسلوب آخر اللي هو وضع طريقة النوم والاستيقاظ من النوم مختلفا عن أصحاب المتوسط والثانوي تش وبناء عليه يستطيع الانسان يعني يميز بين الاخوين الصغار والكبار كذلك هناك عنصر في البيت عنصر لا بسبه الام والاب من جهه اخرى يعني يجب ان كلا يقوم بدوره تتوزع الادوار تتوزع الادوار فالام تاخذ الابناء الصغار وتعالجهم والاب يكون قريبا من الابناء الكبار او في مصالح بدا الاختبارات او ياخذهم معه الاب خارج البيت <تصفيق> في رحله في نزهه في طيب. زياره صله رحم طيب اذا اذا تحدثني الان عن يعني الآن نحن أيام ونبدا في الاختبارات صحيح. وان شاء الله سلسله أنا, انا عندي كذا عنصر في قبل الاختبار بعد الاختبار النهائي الاختبار انا اترك لك حريه انك تدخلنا في هذا الجو حسب ما يعني يترتب معك الموضوع زي ما ذكر الدكتور عادل يعني ما شاء الله طويل وكبير لكن لا باس أن ناخذ على شكل عناصر وتجزئات جي. تنفع المخ المستمع والمستمع على حد سواء أنا اقول أنا قسمت الموضوع إلى قسمين هناك قواسم مشتركة وهناك قواسم متخصصه لكل مرحله المتوسطه والثانوي والجامعي سياتي عليها الحديث عنها ان شاء الله الزوجين لكن خلنا ناخذ الان القسم الأول للنقاس المشتركه وقسمناها إلى ثلاثه اقسام ما قبل الاختبار وما في أثناء الاختبار وما بعد الاختبار فقل وبالله التوفيق يعني هناك ما قبل الاختبار يجب ان ناخذ بتوجيهات عامه يجب مراعاتها من البيت وفي البيت مع الايفنت على سبيل المثال مفهوم التوكل على الله عز وجل البيت يجب أن يزرع في الطالب سواء كان في المتوسط او الثانوي او الجامعي موضوع التوكل على الله والتوكل له شرطان الشرط الاول فعل السبب والثاني التفويض الامر لله سبحانه وتعالى فهذا المفهوم كل ما كان موجود بشكل جيد لدى الطالب استطاع الطالب ان يتعامل قبل الاختبار بكل اريحيه مع الاختبارات حصلت وزارتنا وزاره التربيه التعليم تنادي دائما يعني بزاله رهبه الاختبارات انا اظن ان التوكل على الله عز وجل ومفهوم التوكل على الله هي من أفضل الاساليب الناجحه لازاله البعد الخوف الشديد من الاختبارات هذا اولا وثانيا الاستعداد يكون من البدايه ليس في النهاية كثير من ابناء الطلاب لما ناتي في الميدان سواء كان في المتوسطه او الثانوي او ينظر الى المنهج وكانه جاي شيء جديد عليه ونحن نجزم أن الاخوه المعلمين والمعلمات قد قاموا بشرحه ووضع الواجبات عليه والتدريب عليه ومع ذلك يقول هذا جديد علينا ما اخذناه بس هذا هذا اللي حاصل كيف هذا اللي حصل لما الطالب يذاكر يقول يا اخي هذا ما اخذناه متى اخذنا هذه دمت تردد على لسانه الطلاب والطالبات ما ترحمهم الرحمه إذا يقول هو يقول انا متى اخذنا بيقول هلا الان اليوم الثلاث بكره الاربعاء اللي تابعنا في الاعاده يوم الخميس ما بقي شيء على الاختبارات يقول متى اخذنا وبعضهم ما يذاكر الا ليله طبعا احنا احنا لا نتكلم عن, عن, عن حالات عن حالات مثل هذه الحالات لكن احنا نتكلم بمفاهيم م. وتوجيهات عامه حتى ولو لم يمكن طيب وش المده اللي تقترحها بحكم عملك في التربيه يعني كافيه لان الطالب يذاكر قبل الاختبار ونحن اليوم الثلاثاء من الاسبوع الأول في الاختلاف في الدراسه وصحيح هذا متفق عليه لكن الان الذين اخفقوا ليس هناك شيء اسمه اخفاق نهائي كامل فرطوا فرطوا فرطو هناك اسعاف <تصفيق> <تصفيق> اسعاف مثل هذه الايام الاسعاف ضادت ما في شك هو عمليه تركيز أكثر بذل جهد اكبر تطلع بنتيجه اكبر في علاج كثير من المشكلات ولكن ايضا بحكمه حتى لا تصل الى قتل النفس كما المعنى هذا ان, أن الطالب كثير. ان الطالب يستشير مثلا لاشك يستشير من يثق فيه يقول انا عندي اختبار كذا ماذا افعل في خلال الايام القادمة ولا اضيع وقته صحيح احنا صح. لا نقول نريد قبل مساله الاستعداد المبكر هو مفهوم إذا حصل حتى لو تجاوزنا هذه الايام الاختبارات هذه اللي فصل الدراسي الاول ندعو اخواني لاباء والامهات والمعلمين والمعلمات والتوجيهات والمرشدين الخاصه المرشدات لهم دور كبير في المدرسة إلى زرع هذا المبدا تقول الاستعداد المبكر استعداد. للاختبارات هو الاستعداد اللي يكون من اليوم الأول من دراسته بمعنى متابعه الواجبات التحضير المبكر للماده متابعة المعلم في التكليفات محاوله مشاركه المعلم اثناء غرفه الصف ومحاوله فهم الدرس بشكل جيد لان في الاخير سيكون ياتي الاختبار وهو عند اسهل ما يكون هذا ان شاء الله انه موجود هذا هذا استعداد مبكركم موجود وانا اتوقع انه للاسف ان شاء الله انه موجود ان شاء للأسف ان نقارن انفسنا بالمجتمعات الثانيه والله نم... في بعض عيالنا قد قلنا له ذاكر يا ابوي معلي واجب طق ذاكري طيب استعد قال لا من بدا فور لماذا نميه الثقافه هذه أن الطالب الذي يعني يجتهد يتمسب بهذه الكلمات الغير طيبه طبعا دافور يبدون النهل من اللي هو ال نسباح من كثافه المذاكره ووضع بالليل للاذكار فاؤخذت من هذا الباب يعني يبدو لي ان من هذا المطبخ الذي تطبخ له الاكلات طيب هذا <تصفيق> جيد لو جعل مسمى لك ليس هذا واقع احنا انا ارجع واكرر يعني انا اقول هذه أو ترك التعليم في البدايات والاستعداد المبكر هذه مشكله كبيره بدانا لا نسيب في هذا كثيره الان بقي ايام قلائل على بدايه الاختبارات بما تنصح فيه التوكل على عز وجل دعاء دعاء الوالدين نست... ما رايك في الاستعداد سناتي الى انا عندي عدد من النقاط ثم ندخلي ما سال يعني ما ياتي من نقص مما ذكرت كذلك فهم نفسية الطالب وكيفية التعامل معها يعني يجب على ولي الأمر هو كذلك والمعلم والمعلمه كذلك أن يفهم هذا الطالب ماذا ينفع معه هل هو من الناس الذين يحفظون في يعامل بطريقه الحفظ في هذه الماده أو من الناس الذين يفهمون ويركزون على الفهم والربط والتحليل والاستنتاج في ركز عليه بطريقه الاستنتاج خاصه أن المناهج الحديثه التي في في وزاره التربيه التعليم وانا حقيقه اشيد بها كثيرا وارى انها جيدة لانها تبني في الطالب الاستنتاج وهذه اعلى مرحله يعني في التفكير العقلي الإنساني من نعومه اطفار من السنة السادسه في الاولى ابتدائي وهو يعود على هذا المنهج وهذا جدا رائع ولذلك انا اقول فهم النفسيات ومعرفه كيفيه التعامل معها يجب ان تكون حاضر عند ولي الأمر حتى يستطيع اني يساعد الطالب في كيفية التعامل مع المذاكرة رابعا الاجواء العامه في المذاكرة خاصه مثل هذه الايام يجب في البيت يجب يكون هناك اجواء عامه مهيئه للمذاكره ويجب أن يفهم الاباء والأمهات أن بعض البيوت لا تصل عن تكون مكانا للمذاكرة وهو يمنع الطالب من أن يذهب الى المسجد مثلا القريب من البيت ويذاكر فيه لا سيما ان هناك يعني كثير من المساجد تكون وضعها جيد للمذاكره ومهيئه وكبيره ومضاءه يعني بشكل رائع يستطيع الطالب فيها ان يذاكر ويخلص هذا من واجبات يعني الحي ان يقوم امام المسجد بمنادات الطلاب والطالبات والطالبات سامع الطلاب ال... في دور النسائيه الدور, الدور النسائيه, النسائية في في في قصد... دور نقطه متى تعقد دوره مثلا الرياضيات مثلا قبل اختبارات بيوم او مثلا الكيمياء كذلك لا, لا هناك ايضا كذلك لا قار في ما بينهم يعني مثلا خلينا نجمع الصايرين كلهم في بيت الخاله فلانه والخانة الاخرى تاخذ الكبار من البنات أن انت تؤيد المذاكره الجماعيه هذه يعني, يعني ممكن طيب هل انت مع المذاكره الجماعيه او المذاكره الفرديه ما لم تؤثر على المذاكره فالمذاكره الجماعيه 63 مثل التعليم التعاوني م. ولا التعليم الفردي بنفس الاسلوب عندما ما يستفاد منها لكن مثل ما قلت الاساس عندي هناك بيوت ممكن يذاكر فيها مم. وهناك بيوت يستحيل ان يذاكر نحن عندنا قاسم مشترك نفهمه مم. أن اجواء المذاكرة يجب ان تكون هادئه ومهيئه نتفق عليه كان البيت فيه هوا نعمته وهواء الافضل وهو الاكثر الحمد لله وهو الاكثر وهو نسبه 90% ان في المجتمع مم. لكن هناك بيوت يجب ان نتعامل معها بكل صراحه ووضوح انت جعل لابن موضع اخر يذاكر فيه حتى لو اضطرتي عن طريق المسجد عن طريق دور النسائيه مكتبه اي طريق آخر مناسب تحت رقابه وتحت اشراف جيد ومتابعه جيده لا لا ما النقطه الخامسه طريقه الاستذكار كثير من ابنائنا طلابنا نلاحظه وننصحهم كثيرا في هذا الموضوع طريقه الاستذكار للاسف خرجت علينا في الاونه الاخيره تلخيصات وتلخيصات ومغيرا ويعبر عن ورقتين لماده تشمل 80 او 120 ورقه تلخص في ورقه او ورقتين واذا اعطاه المعلم هذا كارثه دي. ضاع التعليم هو يقول ضاع التعليم هل هذا هو الصحيح هو ليس صحيح صحيح لكنه يوجد في البيوت ان الابن او البنت تحمل تلخيصا فيتفاجئ الاب ويقول بنتي او ولدي ما يصلح كذا اتفس فكرك يقول الاستاذ او يقول الاستاذ او الاستادة هي اعطتني انا انا ارجع واكرر اقول طريقة الاستذكار خلينا نلطبيه عشان يواجه عشان يفهم الاباء والامهات ليس كلها ان ليس كل تبسيط أو ليس كل تبسيط موجود عند الماده هو هو الصح هو الصح لكن طيب ممكن الاب الحين او الام تسمعنا فتتاخذ برايك يا شيخ علي وتمنع ابنه وبنتها من هذه الملخصات هذه بعد احراج كبير للعيال أنا حقيقة احيانا انادي حتى ولو كان على حسابي نتيجه أو ودرجتين لكن يفهم الماده او لا والله الحمد لله الآن الان فيه نوع من النضج في في المش... في التحصيل العلمي خاصه دخول الجامعات ان هناك اختبارات قدرات وان هناك اختبارات تحصيليه وكل هذه لا تصب في معنى فهم الماده ليس تحصيل الدرجه التي يختبر فيها الطالب طيب وبناءا عليه انا اقول طريقه الاستذكار هي ابتعاد كا... عن التلخيصات ثانيا طريقه الاستذكار اولا أن يكون للطالب شاملا للدرا... للماده كاملة اقوم بالقراءه الاوليه القراءه الاوليه, القراءة الأولية, الأولية. ثم التلخيص يكون من قبل الطالب ليس من قبل الغير وبعد ذلك يكون الجلسه الجلسة الجلسه والمثلا المشروبات أو الماكولات التي تساعد على اشعته لا يضيع الوقت ومهدرات الأوقات غير حاضره تكون بهذه الطريقه انا اقول طريقه استذكار ويكون معك قلم وورقه تدون فيها الاشياء المهمه الاشياء التي عيتك كثيرا حتى تستطيع انت عنها قبل الاختبار ولا سيما مثل هذه الايام الاسبوع الماضي بقي عليه غدا يعني لاجل هذه الامور تسال عن الاشياء التي عيتك عن فهمي خاصه في مراحل المتوسطه أو الثانويه ممتاز. الأمر السادس البعد المشتت التعليمي انا اسميها مشتتات تعليميه كثيرة الان خاصه في البيوت وام والبيوت للاسف هنا نادي اخوان الاباء يجب ان تكون في مرحله الاختبارات او في فتره الاختبارات او ما قبلها أن يكون ان يكونوا حازمين من محبتهم لابنائهم والحزم يعني ابعاد كل ما يضرهم في المستقبل جوال بلاي ستيشن ولا سوني ولا تلفزيونات ولا غيرها كلها كل المثيرات حتى البلاك بيري حتى الجوال يعني الشخصي تعقد اتفاقيه الآن من يسمعنا والله اتمنى يعني أنا. دعوه للابناء والبنات ان يتفهموا وضع الامهات والاباء في هذه الايام بالحزم اي نعم وهنا وهناك يجب ان يكون نقاش يعني مسبق لهذه القضية اجتماع يعني اليوم جميل بعد بعد بيطمن ان يجتمعون نحن سنغلق الانترنت من الساعة مثلا ثمان بعد العشاء جي. الى ثمان إلى, الى بعد الظهر من بكرة ونفتحه لكم ولنتصور ان مجتمعنا بدون هذه الاشياء كان قبل 20 سنه او 15 تعلقوا سنه تعلقوا فيها يعني خلنا نكون منصفين هم تعلقوا مع صديقاتهم مع مع بعض الشغلات البنات الصديقه والم... يقول لي ما يقول لي ماما لا تمنعينني اتكلم مع اخذ منهم بعض المعلومات <تصفيق> انا استغرب من ابناء الطلاب خاص في خاصه في <تصفيق> المرحله المتوسط والثانوي خاصه يقول مليت ما له من ايش؟ من طلب العلم؟ استوعبتي. <تصفيق> <تصفيق> إذا كان اذا كان الطالب اتى الى العلم وهو مدعو مدفوع دفعا فقط للقراءه فقط ولتلاؤه يتجاوز اختبار وينتهي؟ تمشي خليك وضعت يدك الان على الجرح ومهم جدا عندي الان ماذا تفعل الأم والاب اللي يسمعون الان وانت تحذر من خطر الالتهاء والانشغال بهذه يعني الاجهزه؟ هل انت أن ان يتفق معهم لازم تعطوني الايباد او الايفون او في مرحله المتوسط والثانويه نعم. نعم تكلم عنهم في مرحله يجلسي. المتوسط والثانوي نعم الابتدائيه انت لكن التحديد قلنا الابتدائيه اهم شيء التحديد ضعوا ضعوا هنا يا أبداً. اولادي أبداً. من باب يعني بكل صراحه لان أحبش. مهما كان المرحله المتوسط والثانويه نعرفهم ويعرفون انهم في بدايه مراحل المراهقه ومراحل المراهقه تحتاج الى شوي من العانه من اولياء الأمور لابنائهم ولعانتكم بالتفاهم وإذا لم يفهم لا بد ان ياتي الحزم من الديكتاتور البيت اللي هو الوالد. ما في مشكلة عليكم في هل تحس لو استخدم القوه سترتاح نفس الطالب والطالبه بالمذاكره سيكون هناك معارضه سيكون هناك اشكالات لكن في الغالب الفتره ثم ينتهي انا اتوقع الحوار هو المناسب هو الـ الـ اذا لم ينتهي الحوار إلى شيء والله الله يعينهم شيخ شلون لا بده هو, هو انت هو انت بين نارين ما تعطيهم الاجهزه وتثق فيهم لكن قد لا يكون احدهم محلا للثقه وقد تسحبها منهم فيتاثرون ان شيخ علي قد تكون كلمه او رساله من صديقتها في الفصل أو شيء تبعث فيها نشاطا غير طبيعي دخلت كلام طيب خاصه فتره المراهقين والمراهقات وجهه نظر يعني ممكن مخطفه كلام جميل يعني اذا احنا نتفق الى قضيه التقنين اذا مم. تقنين هذه الاجهزه وكيفيه التعامل مع في فتره الاختبار جيد يليكم مثلا تسمع في اليوم لا للساعه نصف ساعه لا ادخلي وتكلمي تناقشي وخذي مره جي. مثل جلسة الشاي والقهوه لما تكون في المغرب لاعاده النشاط والحيويه من جديد هل أنت مع هذه أنا احس فتره المغرب او فتره نصف ساعة لتناول الشاي او مع الفطائر أو شيء تبعث الطالب والطالبه اروح اي ما لم يكن هناك استطرات ما دام يكون استطراد وللاسف احنا إذا جلسنا طولنا وهذه مشكلتنا احنا جلوسنا طويل طيب الان انا نسيت اقرا رسائل الجوال وما دخلت معك جو والله شيخ والان يعني بقي لنا لسه نصافه لالك لأ اخذنا 20 دقيقه الان دعني استفتح الاتصالات المباشره معي ثم عود رسائل الجوال اول اتصال معنا الشيخ خالد بن الشبان وهو مشرف تربوي الشيخ خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا حياك الله كيف حالك حياك الله دكتور عادل شيخ خالد لا يخفى عليك يعني وانت مشرف تربوي تزور مدارس التعليم العام لا بد اقول لك كلمه في مثل هذه الايام تفضل الله يبارك فيك ويبارك لضيفك في الكريم الله يكثر خيرك اا حبيت اتكلم اولا عن الاختبارات ونظام الاختبارات وتكلمت في البداية عن التقييم المستمر واستطعنا قلنا شبه فاشل الان والسبب أن الشراكه بين المدرسه والبيت شبه منقطعه فالتقويم المستمر بني على أن البيت يساعد المدرسة في تعلم الطالب لاجل الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم الأزمات في بيوت بسبب الاختبارات تقفير البيت بس ارتاحت يا شيخ خالد ونعرفك الجريء ان تتكلموا بالحق يعني البيوت البيوت ارتاحت من اختبارات ابتدائيه ارتاحت صحيح يا شيخ لكن المخفزات التقييم مستمر بسبب هالراحه ما ما ما أرضت يعني القائمين على التعليم ولذلك التقويم أو. المستمر بداية الطالب يفترض فيها ان تكون جد وتعب ودراسه واختبارات وفي نهايه الفصل راحه وسعاده للمخرج اللي يحصل الطالب لكن الان للاسف العكس يعني صارت الاختبارات هي المتسيده والاختبارات والاختبارات تجعل الدراسه بدايتها لعب وراحه ونهايتها ازمه واختناق وربكه في البيت وفي المدرسة الاختبارات في الحقيقه مثل ما تفضل الاستاذ علي في بداية يعني تبنى من بداية العام الدراسي وتعلم الطالب في نهايته يكون قياس مستوى التحسيل وليس من الصفر الآن ابنائنا مثل ما تفضلت دكتور عادل الطالب بيقول وش وصلنا ولا وش اخذنا ولا متى اخذناها يعني ناسي الماده العلميه وهذه مشكله الشراكه بين المدرسه والبيت مهمة في تهيئه الجو النفسي للطالب في ايام الاختبارات الاب والام طيب. عليهم مهمه كبيره أنا في انا الشيخ خالد استغل وجودك ودي تكون يعني حكم بيني وبين الشيخ علي المهيدي قبل قليل في الحديث عن قضية الاجهزه البلاك بيري الايفون الايباد الدخول على تويتر الفيسبوك الواتساب الآن بين الطلاب والطالبات صديقاتهم كبنات واصدقاء كبنين يعني العاب الاكس بوكس عندنا الان ال بلاي 3 كله على الهوا الآن موجوده في المرحله المتوسطه والثانوي ماذا يفعل الاب في ظل الوضع هذا هل يترك لهم الان او او يكون معهم طلعت التقنية مثل ما تعرفون يعني التقنيه ذات شقين شق معرفي يستفيد منه الطالب ويتواصل مع البرامج التفاعليه في التعلم والشق الثاني العاب وتسالى الطالب لما يكون واعي باستخدام التقنيه وهذا ما نطمح له لابنائنا في البيوت لان التقنيه وصلت ايديهم والمعلومه وصلت الى عقولهم قبل وصولها من الاستاذ فاذا كان الطالب يستخدم مثل الايباد او للتعلم فهذا ما في اشكاليه لكن إذا كان يستخدم له وضياع الوقت فانا اتفق معك مثل ما تفضلت دكتور عادل انه يكون له ايام يحجب عن هذه ساعات ساعات. نقول ساعات في اليوم ليس كذلك لكن ممكن, ممكن يستغل يعني لا حتى ايام الاختبارات يعني لا لا لانها مشتتة يعني لا لان الشيخ خالد منظر الابناء يتحملون يا اولادي وبناتي لما يصير منظر الجوال في ايديهم او الايباد والام تقلق والاب يقلق من هذا الشيء في وقت الاختبارات بحي. يعني انت بحي. مع ان الابن والبنت يعني يفهمون باهميه الابتعاد عنها او تقليلها قدر المستطاع وطبعا ايام الاختبارات ايام جد يعني واستغلال الوقت والتسالي هذه وضياع الوقت لن يفيد طيب انا احب انكشف عن شيء قبل ما اودعك شيخ خالد بانك ستكون ان شاء الله معنا الاسبوع الجاي دكتور خل الاسبوع القادم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الاسبوع القادم بيكون معنا ان شاء الله ضيفنا الشيخ خالد الشبانة وسيكون موضوعنا ان شاء الله عن العاملين في بيوتنا او الخدم حسب ما اتفقنا شيخ خالد اذا كذلك سيكون ان شاء الله معنا سنتحدث عن الخادمات ونتكلم عن السائقين واشياء كثيره في بيوتنا مهمله في التعامل مع الخادمات والسواقين إلى هذا اللقاء الى هذا الاسبوع القادم ان شاء الله اودع الشيخ خالد الشبانة واتمنى أن يتحفنا بكثير من القصص عن هذا الموضوع شكرا لك شيخ خالد الله اخذ اتصال جديد معي انا ما اخذت الماجد الماجد السلام عليكم السلام ماجد السلام عليكم والله يحفظك تفضل السلام عليكم السلام, السلام. الله يعطيكم طبعا التقويم نفسه اللي هو حافظ تعليم الابتدائي م. عندنا طبعا فقد من عملية اللي هو الامتياز او جودة الامتياز مع الطالب هو فعلا صار في تقويم وصار في تقويم مستمر واساسا يطلع ما يهضم حق اللي هو طالب انه يتاخر في الدراسه او انه يمشي مثل ما تفضل استاذ على اساس انه يمشي مع الطلاب وينتهي امره لكن للاسف انه فقدنا الامتيازيه مع لو كان في نفس المدرسين موجودين او في مشرف مسؤول عن الشيء هذا يبي يعني لو تشوف مثلا التقويم يعطيك 1 2 3 4 وين معدل اللي هو الخفقان فيه كلها ارقام ما في شيء مثلا دقيق ان ال ال الاسره يستطيع يعرف وين نقط ضعف الاذن او ملاحظات سجل انه ضعيف في عمليه ااا اتمام الدراسه أنت حينه او, أنت أو, أنت سابة أو إملاء أنت طيب انت انت اخوي ماجد طيب انت بكل حال كلامك عن التقويم الذاتي لكن هل التقويم افاد البيوت يعني ريح الاباء والامهات انت من خلال هو, هو, هو ريح عمليه انه خلاص هم طاح صح لكن كجوده لا صحيح فجوده الطالب مستقبليا للاسف ما ما في جودة. طيب اشكرك اخوي ماجد واخذ اتصال جديد معنا هنا طه السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا تفضل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله حي انا جالس الان مع العائله وسمعت النقطه بتاعه المذاكره الجماعيه والفرديه ممتاز فانا يعني طبعا كان هذا فتره زمان في السودان كنت لما كنا في المتوسط يعني حال تجربه مش يعني كلام نظري ممتاز. كنا نذاكر مذاكره فرديه كلنا ما شاء الله يعني نجحنا نجاح باهر ولكن كان النظام في السودان نظام يعني, يعني شبه انجليزي يعني كلام هذا في يعني في اي اوائل الاسياء وين السبعينات من ميلاد فكنا نذاكر مذاكره اجباريه كنا في المدرسة من العصر إلى العشاء مم. في مدرس مسؤول كل يوم في الاسبوع مسؤول المدرسه يمر علينا ونحن نذاكر فلما نرجع ننام بس وكان نظام نظام داخلية ذاكنا دا الداخليه مجموعه لما نطلع عن العنبر الواحد او الغرفه فيها حوالي 8 طلاب هذا هذا كل وين هذا جامعه هذا عندنا جغرافيا كل ما اكلنا جغرافيا بنقول طه هذا جامعه ولا مدرسه حوالي 6 او 8 كل واحد يجيب سؤال او سؤالين المهم لما خلاص يجي نهايه يعني حوالي الساعه 10:00 بالليل نكون غطينا الجغرافيا كلها الاسئله الصابه وقرص صباحا نجد 10 من هذه او 12 السؤال جاء في الاختبار فهذه الشكره الجماعيه هذه طيب هل كنتم مه... هل كنتم في الجامعه وكنتم في تعليم عام هذا و... بالثانوي المتوسط الثانوي ما الله عليكم هي متوسطه ثانوي يعني من 40 كنا. سنه لما كنت في الجامعه وفي الثانوي تقريبا يعني طيب طيب طيب, يعني طيب, طيب طيب طيب النظام يختلف النظام التعليم يعني سلم التعليم لكن بالنسبه ممكن تطبق هذه جزئيا بالنسبه يعني بعض الاسر ما الله كبيره يعني عندها في الثانوي وبنتين في الثانوي عندها في المتوسط كذا فممكن يعني ولي الامر الام اب زيد اذا كان عند عندك اولاد استطها يجلسوا مع بعض ويكون اساس مثلا جاهزه والاجابات جاهزه حتى في المتوسط يسالم مش لكن بعد ما يذاكروا فتره 3 4 ساعات اخر الليل يكونوا موجودين طيب بعد هذا استطها استطها انت مع الجمعيه المذاكره الجمعيه او المذاكره الجمعيه لان جربتها تجربه جيد الله يعطيك الطلاب اللي بعديه اللي درسوا بعدي. شكرا جزيلا لكم اخذ اتصال جديد اخونا عبد الله القصيم سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سعدنا مساك دكتور عادل اهلا وسهلا حياك يا تفضل مساء الخير للاستاذ انا علي الله يبارك فيك اهلا ومرحبا استاذ دكتور عادل ده الله يجزاكم خير على هالبرامج واللي يعني خففتنا تواكب الحدث والموقف الانه فيما يتعلق بالاختبارات انا اخوك عبد الله مستشار طبعا تربوي ومستشار في البشرية من واقع ما الاحظه يا دكتور عادل لاحظت انه الاسر عندنا تختلف يعني تنقسم قسمين قسم يبالغ في الاستعداد للاختبار حتى يحول البيت لحاله غير طبيعيه وقسم يهمل تماما احنا ننادي دائما بالاعتدال والتوازن في كل الأمور في نقطه مهمة دكتور ودي اكيد انتم تحدثتوا عنها اللي هو عندما يحدث هذه تحدث دائما وتجي استشارات كثيره علي انا اقول يا اخي الاب يا اخت الأم عندما يحدث أي موقف مع الطالب او الطالبه مع ابنك او بنتك خلال فتره الاختبارات لا تعاتبه مطلقا أجل أي نعم يا دكتوره يؤجل اي شيء يحدث يعني حتى لولا حق لا سمح الله يا دكتور ولا يهون استغفر لا, لا قدر الله حتى لو حاجه سلوكيه تحمل قليلا صحيح. حتى تنتهي فتره الاختبارات وعاتبه لكن انت الان تبتعبه بعد العصر بالله كيف انت جالس تناقش معه وتبغى يطلع ياخذ الكتاب ما يم ما يمكن هذا فلذلك انا اقول دائما للاباء والامهات رجاءا اختاروا الاوقات المناسبه حتى, حتى, حتى ابو عبد الله الخلافات الاسريه يجب ان توب نهائيا من وقت الاختبارات فدكتور في يعني في, في سو تفاهم بينك وبين زوجتك اطلع امام اولادك كان لم يكن بينكما شيء هذا الكلام سليم يا دكتور حتى حتى الوضع يا دكتور والله تلاحظ بعض الناس مع صحيح. الاسف لا يحسن اختيار الوقت المناسب يعني تخيل يا دكتور يجي بعض الناس بداية الاختبارات يبدا يرمم البيت يبدا يشتغل بحاجه معينة يا اخي انتظر قليلا الله يوفق القلب ما يدري وانا ذاكر القلب نفس الطريقه صحيح. انا اقول يا اخواني الله يوفقكم جميعا من يسمع اختاروا الاوقات المناسبه خلوا فترة الاختبارات فتره دائما مثل ما احنا ام احنا فعلا بالله تذكر يا دكتور كيف كانت فتره <تصفيق> رائعه <تصفيق> هذا شيء الشيء الاخير يا دكتور لو طولت عليكم عذران اقل هو نوعيه الاكل حاضر يا سي دكتور ما يحلاله يغير الاكلات الا خلال الاختبارات اي والله لا يا دكتور يعني تخ... تخيل دكتور يعني مره علي حالات طلبه وطالبه ومعه الدكتور ولا لا زار تربيه التعليم الله يوفقهم الله في فكره بعد اختبارات الفصل الاول للمتغيبين لا سمح الله لاي ظرف طارئ وفتح على طول بعد الاختبارات لكن حكيت هذا لكن احنا نقول يا اخوان يا ربات البيوت ايش تم بالتغذيه خلال فتره الاختبارات يعني خلي طبق تقليدي بحث ابتعدي عن تجربة زيوت مقليات استتغنوا عن الطلبات من الخارج من المطاعم حتى تمضي فتره الاختبارات على الاقل انه ودنا تستمر لكن نقول على الاقل وان شاء الله ندعي ان الله سبحانه وتعالى ييسر رزقنا وطه عبد الله هذه من اجمل حقيقه ويمكن من اثر المداخلات اللي وردت في البرنامج ونشكرك من اعماق قلوبنا عليه الله يعطيك العافيه دكتور ودي توفيق الله يجعلك دائما شافي اخذت أحمد من الرياض السلام عليكم وعليكم السلام ياكم على هالبرنامج جافي توقيت مناسب صراحه لي كلمه عن جميع اللي تفضلوا دور الأم في السابق بسيط جدا والنتيجه طبعا نجاح دور بسيط ما واجهت اللي يتواجهوا الام الان في الوقت الحالي من حضاره الابناء كلهم يعني صاروا متطلعين بالجوالات بالنت بال اكتفوا اكتفوا ذاتيا تجبعت عندهم ما عاد عندهم رغبه في انهم يواصلون التعليم زمان كانت تفرح البنت لما تفتح كتاب وتقرا شيء جديد عليها تعيش الشيء هذا وتحفظه وتذاكر وتنجح على الرغبه لكن الان تاديه الواجبات مجرد او الدراسه التعليم بالنسبة لهم مجرد تحصيل حاصل يعني بدورها بدور الام الان اصبح صعب وش يكون ما يكون زي دور الأم سابقا دور الأم بالماضي كانت تهيئ لهم الجو والنظافه وطعام وكذا طبعا بالدعاء ومعونه الله سبحانه إنما دور الأم حاليا لا يجملها ايش ان ايش تسوي تنورها اعطوها امثله مثلا هي تطرح للابناء قصه ولا بس انها تاخذ من الواقع يعني انه فلانه بنت فلان فشلت في تعليمها وفي ما بعد تزوجت انجبت ما عدت اي سلاح جي. امامها الله يعطيك العافيه اختي شكرا جزيلا لك يو هذا ما نحب إن نطرحه انشر بعد قليل اخذت صال ولعل يكون الاخير ابو مهند عشان الوقت بس اختي اميره عليكم اميره تفضلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام, ورحمة السلام. ورحمة. تفضلي يا اختي ابونا حييت ربنا وشيخنا الله يعلم مقدم وجه الحسنات الله ينسك الخير انا ما عندي امتحانات لكن اخوائي واخواتي عندهم امتحانات مقوين على الامتحانات يعني, يعني كل امتحانات لاحظ اشياء غريبه يعني يتشائمون من قبل الامتحانات بشهر الله يعني استغفر الله ما ادري الله يعني المعلمين يشوفوا ما يقصرون على قد الوسع يقدمون يعني ما يقفر الطلاب بس ما ادري هل هذا التقصير من المعلمين او من نتائج الطلاب يعني قصدك خوف الطلاب من الاختبارات قبلها بفتره غير منطقيه يعني من شهر نعم غير منطقيه اي والله غير منطقيه وايايد شيخ خالد الشباب هذا التقييم المستمر فعلا السنه هذه عندي سنتين جزائي تقييم مستمر يعني والله يعني انا قلت له مثل حق ما يريح تقويمه هذا المستمر طيب مين مشكله على كل حال بس البيت ما في ازعاج الحين اقوم مختبرق وجلسه اي والله ما في داعي بس يعني انا تطلع يعني كل مره ياطلون السنه هذه لا يعني تقلون طيب. مستمر سنه يعني يخفون على الزاين شوي طيب الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك و نكتفي بهذا القدر من اتصالات واحاول لما زميل الشيخ علي او ضيفنا الشيخ علي المهدي بنحاول نلخص الفكره اتمنى الشيخ علي ما نطول يعني ربع دقيقه نص دقيقه الشيخ خالد الشيباني مشرف تربوي ويعني يعني ما شاء الله يتكلم في قضايا مهمه ياكد الحوار هل لك على كلامه لا لا بلكس كلامك جميل ورائع اللهم بس انا اختلف مع كل اللي تكلموا بموضوع التقييم المستمر المشكله ليس في التقييم المستمر المشكلة في فهم المجتمع للتقييم مستمر طيب كلامك هنا ماجد اذا يتعلق انا كلامك جدا جميل ما موقف عندي ما, ما في شيء هو التقييم والمجتمع طيب طه وضع الجماعي والفردي ونحن نقول مع نحن مع الجماعي م. ما لم يضر صحيح هذا هو وللاصل معلش يعني في هذا الموضوع بالذات موضوع م. الاختبارات الاصل فردي هو الاصل الاصل الفردي اذا احتاج الى يحتاج بقدره مقصود بالجماعي حتى الثنائي قد يكون جماعي إيه نعم, إيه نعم. أبو عبد الله طرح تجربه جدا جميله وكفى ووفى جميل. عندنا ام محمد تقول رسالتك الام سنخذها بعد قليل طيب خلينا ناخذ رسائل الجوال مناسه تقول انا ام وعندي تسعه اولاد وبنات دائما ادعو الله عز وجل ان يوفق اولادي في الاختبارات ولله الحمد يستجيب الله لي عكس بعض الامهات التي تدعو على عيالها وبناتها ما تخاف الله توافق باب مفتوح ويستجيب الله دعوتها ارجو تحتر الامهات من الدعاء على اولادها في فتره اختبارات تعليقك في شك تاع الوالدين مستجاب في الاولاد وحديث الصادق مستغفر الله عليه وسلم دعاء الاب في في ولده ومثل ومثله دعاء الام في في ابنائها كيف ترات مبادره الاباء والامهات بالدعوات الله يوفقكم الله يبارك لكم الا تخلق الجو هو من هو هو لا نقصد يمكن هي سبق لساننا انا ازم من والد ووالده يعني فلذات اكبادهم ان يرجوله الشر لا اظن هذا موجود في قلب اب وام وانما هو سبق لسان وهو متعود عليه لسان من خف... كلمات صدر. انت بتسقط قول لا واحجع لك ما تذاكر سبق لسان طيب. لكن من قلبها قد يفتي قد يوافق ابدا ليس من قلبها طيب اذا ليس من قلبها صرف لسانو إذن... لكن انا اكد على الاخوات من الاباء والام والاباء الامهات والاباء ان يحذر قد يوافق ساعة الاستجابه في الاستجابه ممتاز طيب تكليف من الاستاذ تكليف الابناء والبنات يقوموا اختبارات ببعض الواجبات المنزلية ما بالذهاب الى احضار شيء معين أو إلى خارج هل انت مع الابناء في الواجبات المنزليه يختلفون والبيوت ايضا تختلف مم. هناك من البيوت ما فيه في لا خادمه ولا سائق ولا شيء يضلون بدون اكل ولا طعام ياتي به الاب قد يكون مسافر فما في الا الابن الذي في الثانوي هو الذي يقود السيارة البنت ما في خادمه الناس تختلف ظروفهم لكن الاصل لا الاصل ذكرنا قبل قليل تهيئه الاجواء التي تناسب المذاكره وكان الله في عون بناتنا وابنائنا اللي ما وجدوا هذا التفاهم اخونا محمد يقول انا لا احافظ على الصلاه الا وقت الاختبارات بصراحه حتى تطلع النتيجه وأشعر والله بتانيب الضمير لكني ارتاح اذا صليت وحفظت عليها ارشدوني ولا تقولوا لي أني منافق أنا احب الله يشهد الله اني احب الله لكني محافظ على الصلاه لكني لا اصلي في المسجد جماعه والله يهديني محمد اخوك محمد نسال الله عز وجل لنا ولك التوفيق قال لي فرصه, على هل فرصة إن انسان يعني ممكن يهتدي في وقت الاختبارات بالمحافظه على الصلاه يا سلام هي بالعكس قد يكون فتره فتره تدريب للمحافظه على الصلوات وتكبيره الاحرام مع الامام والجامعه مع المستجات معلومات يقولون يشوف ما تصلي الا وقت اختبارات ولا, ولا أشار الله يوفقك زينك صليت يا اشار, أشار محمد انه ليس بمنافق وانا اقول كذلك ان كثير من ابنائنا هو الشيطان هو صغر العقل هو عدم استيعاب ما وراء الانسان بعد هذه الحياة قد يكون هو يعني سبب الكلمة, الكلمه الدارجه عندهم امهاتنا اذا صلوا بناتها أو صلوا عيالها ما تصلون الا وقت الامتحانات عشان تنجحون ولا او وتمسك من الكلام اللي... هو نوع من التحفيز ليس الا هو هو نوع من التحفيز والترهيب ولا <تصفيق> انا ندزم ندزم ابنائنا شاء الله على الفطره من وعلى التوحيد من يعني تهديد يعني هذه نوف تقول امي الله يحفظها تسمع كلامكم وتعاني من مشكله اخواني في الابتدائي فهم في اجازه عددهم 4 وانا والبقيه 6 في المتوسط والثانوي معانات معاناتنا ان الاخوان الصغار يسهرون ويلعبون ومزعجين وحنا نريد الهدوء والتركيز احيانا امي تجمعهم في الملحق وتمنعهم من الدخول البيت خاصه العصر والمغرب لاجل المذاكر تشب الضوء في الملحق وتبعدهم عنا ممكن نلقى حل عندكم مع اسره فيها طلاب ماجزيين للطلاب يدعون انا اقترح المسابقات والزيارات وصله الرحم خاصه دور الابحيانا قد يكون جيد في مثل هذه الحالات هل السهر مفيد وخاصه ان الليل طويل في هذه الايام وصات الفجر مقاربه لفتره الاختبارات يعني ما في وقت للمذاكره اخوكم احمد والله يعني نرجع للمحاور لكن نجيب على هذه الاسئله السهر هو نوع من المرض كما ذكر كثير من الاطباء هو مرض مثل عادة التدخين ومثل بعض العادات المضيئه للجسم الانسان م. فالسهر إذا استمر مع الإنسان لا شك... لا شكل نوع من المرض لكن السهر في مثل حالات فترات معينه لاحداث معينه هذا لا يعتبر من السهر هذا الم... يعني يعني المو... مثل الاختبارات مثل الاختبارات ليست من السهر الدائم المعتاد عليه الانسان لكنه فتره معينه لي اجل المذاكره ما في باس لا بس انت يعني لو احتجت الي مثل احمد لما يقول اختبارات في الصيف والشتاء تختفي اذا احتجت احنا نقول اذا احتجى الي ففي اللي اعمل لو نام لساعتين وقام واستيقظ استيقظ, أستيقظ عفوا استيقظ وبدا يواصل لين الساعه مثلا 5 وربع وثالث توقيت الرياض ثم صلى ثم طلع 6 الا من ما عنده وقت يعني احنا ذكرنا ان النوم باكرا مريح للإنسان حتى في اداء الواجب اختبار في اثناء اداء الاختبار الجسد يعيد نشاطا جديد ويعيد حتى ذاكرته لاستيعاب الماده التي قام بمذاكرتها واسترجاعها فكون يحلم نفسه بطريقه السهر هذا غلط لكن و... احنا نقول اذا احتاج الي وانا اكرر اذا احتاج اليه فاليسر من حقهم نتكلم كما قالوا من طلب العلا سهر اللي والله نام الليالي والله يقولون نعمل ليالي انا عكس هذه <تصفيق> الذي يطلب العلا يسهر الليالي ينام الليالي هيك يقوم الصباح ويعمل بانجاز طيب اصعب ما اعاني في الاختبارات هي طبعا تدخلنا في جو الاختبارات لان ما بكله دقائق اصعب ما اعاني في الاختبارات المراقبة فهناك بعض المراقبات من المعلمات مزعجات جدا ويسببنا لي توتر خاصة المعلمه التي تقول هذا غلط تأكدي من اجابتك اصلا ليش تقرا إجابتي صح. الثانية اللي تمشي بكعب وتتكلم بالجوال و... او تقول باقي ان الوقت ربع ساعه باقي عشر دقائق اللي تتكلمون عن ما يحصل في قاعه الاختبارات بنتكم أ... نادية أنا, انا بدخل على هذا الى مخضر عشان أش... الوقت مخضر مح... اثناء الاختبارات أي. هناك توجيهات كبيرة مهمه جدا يجب ان ننتبه اليها الأمر الأول ما موضوع الغش م. انا حد يا ابنائي وبناتي واخواني نحن الان في قاعه الاختبارات اي نعم جاي. الحذر كل الحذر من الغش انا اسمع بمفهوم جديد عند الابناء الطلاب والطالبات ان الغش هو في البيع والشراء ليس في التعليم وان نقل المعلومه من زميل اخر ومن من برشومه او هذا ليس من الغش كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا ورد وسلم. في مجال التجارة فقط لا هذا ليس صحيح بل افتح لماءنا وكهيت كبار العلماء بان الغش في الامتحانات هو خيانه وهو غش وانزل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغش فلذلك حتى الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى كان يرى ان من نال شهاده علميه وراها وكانت نتيجتها وظيفه فانما فهو حرام فليحذر الذين بسبب الغش فاذا اذا كان كذلك فاذي اول توجيه يجب ان يحذر الطالب والطالبة من الغش ايا كان اسلوبه الأمر الامر الثاني من التوجيهات مفهوم يعني قلنا نذكر النوم المذكر والحضور مذكر والافطار هذه ثلاثه امور يجب ان تكون مستعده قبل قبل بدء الاختبار وهو في ساعه الصفر يعتبر بس ما للطعم ما ما له نفس يفطر يعني هذا موجود عند طلابنا مع الاسف هو لو جرب لو جرب الافطار لو بشي خفيف <تصفيق> يعني مثل كاس حليب بالزنجبيل مع شابوره ولا شيء خفيف انا اتوقع سيجد فرق كبير في اجابته وتركيزه لانه سياتينا متابعات لهذا الاسلوب صحيح الأمر الثالث, الأمر الثالث حمل الأدوات التجهيز ما انت الاختبار مع معك لا قلم ولا ما انت مستعد اصلا يعني فهذا يعطيك ربكه داخل قاعه الاختبار مما تؤثر على اجابتك الأمر الرابع المكان الجيد في القاعه كان ذاكره الاخت امم <تصفيق> سكينه اذا كان توضع عند امام الباب ولا تغير مكان كل اختبارات بهذا الشكل ترى الذاهب والاتي المشكله هذه كبيره جدا لا. يجب ان تنادي من المشرف على القاعة أن تغير مكانها وان تضع مكانها في مكان مناسب حتى لو قيل لها ان هذا مكانك حسب ارقام الجلوس هناك نصف الوقت قد يذهب بعض الطلبه وينتهي تنتقد على الاقل نصف الوقت الاخر تكون في مكان أكثر هدوءا طيب فلا بد ان تعالي للمراقبين والمراقبات سات عليها سأت كذلك فهم السؤال فهم السؤال مطلب من الطالب والطالب لا تجيب نفس الإجابة انت تجيب عن شيء لا يريده السائل فلا بد تفهم تعيد قراءه السؤال مره واثنين حتى تتاكد هل انت مع الطالب يدعو بس نحن النظام ما يمنع من نزول المعلم لقاعه الاختبار كي لا يكثر الكلام معه هو هو عند في التعليم العام يقولون السماح بقراءه الاسئله من المعلم أو معلم مختص جماعيا للجميع دون النزول إلى الشيء الفردي في فتره 5 دقائق او 10 دقائق في البدايه وتنتهي لكن الاسلوب الفردي هذا هو طريق ايش الغشه الاستجدال استجداء كذلك التركيز في الاجابه ووضع الاولويات يعرف الطالب دائما هذا السؤال عليه اكثر الدرجات في يجب ان يكون يعطي شيء من الحظ التركيز فيه واجابته اجابه دقيقه ومحكمه بعض الطلاب ما يقرا الاسئله كلها يبدا من اول ولا يشوف ويغمض أول. عن الثاني انا <تصفيق> انا كثير من الطلاب من خلال الميدان لاحظت كثير من الطلاب المبدعين في الاجابات اسالهم كيف تجيب كيف تتعامل مع الاختبار يقول اقرا الاسئله كلها كامله هذا بداية. هو الصحيح واسجل عناصر صغيرة تذكرني عند الاجابه المفصله هذه يسمونه الشمول ثم التفصيل وهذا رائع جدا بالنسبه للطلاب من اللي ينهجون انا, أنا, أنا نتمنى احنا هذا توجيه لابناء الطلاب ان يفعل هذا الاسلوب يقرا كلها يضع بعض الاسئله مثلا قانون المساله آية دليل المساله وهكذا في كل نادى على حسب ولو يعمل تجربه اليوم لاعرف لا مفيده فادت جدا جدا كذلك احتساب الوقت لا بد ان انت بالطالب اللي مساله الوقت لان من مواصفات الاختبارات عندنا في في التعليم العام هو مقارنتها بالوقت هذا هذا السؤال كم ياخذ من الوقت وهذه الاجابه كم تاخذ من الوقت وهكذا كذلك المحاوله وهذه انا اكد على يعني ابنائي الطلاب في المراجعه بعد انتهاءك من الاجابه لا بد ان تراجع وتتاكد قد تكون نسيت سؤالا يؤثر عليك في في مادتك ودرجتك ونجاحك ورسوبك هذه تقريبا اهم الاشياء هذه هذه أختكم نوال تقول انا معلمه واصحح بطريقه جاده 200% لا أقبل حتى المعنى بل أريد الإجابة حرفية وقليل ياخذون عندي الدرجه كاملة أشعر بأنني غير مرغوبه ومحبوبه في المدرسة هل من راي أو مشوره منكم أنا والله دائما انا اخذ بي بي بيروح الشيء لا بنصيه الا ما كان فيه دليلا من كتاب الله عز وجل هو الذي فيه نص حتى الحديث النبوي معنا. قد جاء بالمعنى وجاز وجازت روايه ابن معنه حتى الطالب لو اجاب اجابه في مادة الرياضيات وكانت الطريقه صحيحه اعطيه اعطيه جزاه أعط تنص عليه اللائحه بل عكس اختنا هذه لو حصل شيء من التفتيش الاجراءي في هذا ربما يؤثر عليها سلبا في ادائها الوظيفي لكن في الجمله يجب على الطالب او على المعلم أن يكون هناك يعني في شويه أنا مرهنة. انا اختي هاله انا اعرفها لانها عندها خوف من الله عز وجل وامانه مم. الدقه لا تعني النصيه إلا في القرآن الكريم فقط طيب هذا يقول ناصر دائما اكثر الاستغفار قبل واثناء وبعد المذاكرة والله أشعر براحه نفسية جدا صحيح. بل اجد فهما ووضوحا للمساله والاسئله ولله الحمد اكثر صحيح. من الاستغفار يا طلاب وطالبات صحيح كلام جميل وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مسهل الا جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ذا الشيء سهله وتسمي بسم الله وتبدا تابع اسم الاوراد الاوراد التي تبعد في النفس راحة واطمئنان عند اداء الاختبار مطلب شرعي هو حتى لو لو الطالب قرأ سوره الفاتحه لما يجد من راحه نفسيه عندها هذا مطلب هو قبل المذاكرة لو ياخذ له 5 دقائق يقرا اي مقطع من القران ويستغفر الله 70 أو 50 حسب ما يستطيع لكن يغفل عنها الطالب لوجد لو بعد ذلك الاستغفار وتلك التلاوه مع ركعتين اذا كانت بعد وضوء سيجد راحة انا يعني. انا حصل لي موقف وانا كنت طالب في المرحله الثانويه في مادة الانجليزي لاني لا اجيد الانجليزي ادرس انجليزي ترى سهل لا بس طيب <تصفيق> حصل لي نوع من الاثر ان ارتبكت كثيرا وتعبت في فهم الاسئله وحاولت اني استذكر كانت طريقه القطعه والتعبير والرساله وكذا قديم على الطريقه القديمه <تصفيق> كان استغفار والحمد لله كانت نتيجتها رائعه طيب هذه امه اسمها تقول بصراحه انتم تكلمتم عن التقويم كل اولادي في الابتدائي ماخذين ما شاء الله تبارك الله عليهم واحد والله ما اشوف عليهم زود ذكاء كلامها صحيح, صحيح. حبوب المسهره انتشرت حاليا بشكل ملفت للنظر هل من كلمه حولها هذا موضوع القسم الاخر الذي نتمنينا أن نتكلم عنه هو ما يتعلق بكل مرحله وما تختص به يعني المرحله الثانويه يعني البعد عن الصديق السيئ وممارسات الاصدقاء السوء من ضمن ممارساتهم أكل المنبهات هذه وقد تكون متواجدة في البيت شي مثل بنادول الاشياء دي فيفادول وقد هي تعطي تركيزا <تصفيق> وسهرا معلساف يعني اسمع ما, ما اتت فكرتها إلا من صديق سيء سيء طيب تناول الشاي بكثره هل الاستاذ معه والشيخ معه املاه مثل السهر مثل السهر هو اذا احتاج اليه والانسان يجد منه اعانه له على المذاكرة لا بس طيب تقول محمد يقول يزين النوم وقت البرد والله المذاكره مهمة لكن النوم يغلبنا ساعدونا ببرنامج قبل يوم السبت القادم ارجوكم كثر الدفايات في البيت <تصفيق> طيب لما يكون لما يكون عندنا ابتدام يوم الجمعه القادمة ان شاء الله هل سيكون الله هناك يعني خلينا نقول امل من هم يخفقون جدا جدا امل <تصفيق> كبير والامل كبير جدا هذا النفس الواثبه يعني هنا هم. الماحه مهمه جدا هم. كيف بنا إذا قيل غدا رمضان كيف بنا اذا لم يقل رمضان تجد الكثير منا يستطيع ان يقوم قبل صلاه الفجر بساعتين أو ساعه لأجل السحور وتجهز وتجهز تغيرت نفسها للتهيئه في خبر يسمعه فما بالك في ايام باقيه بقيت تستطيعي غيره هو التغيير هذه تقول لدي بنت تاكل في نفسها لو ينقص عليها درجة والله تعيش ازمه تتعبني وتتعب البيت وتتعب من حولها ارجو ارسال رساله للطالبات المجتهدات بل المسوسات احيانا في المذاكرة يعني ذكرنا و... المفهوم التوكل موجود كذا في بعض البنات يعني تضايقهم انا انا مصر. عندنا من ضمن خلاص وش تبغى ذاك يدور النجاح لا لا هم. للاسف والحمد لله هذه ظاهره جيده لكن الظهر قد تسبب احيانا مشكله في احد الطلاب توفي لما أخفق في اجابه ماده الرياضيات في احد الثانويات قديمنا كانت المعدلات هي الأساس في قبوله بالجامعه وكان سبب المشكله ان ما استطاعت وما كانت نتيجتها الا ان تداع الامر الى وطات قضيه الخوف والقلق والارتباك وهذا اللي ننادي أ... بها البعد عن كل ما هو قلق وخوف بس هذه ما عندها قلق وخوف هذه عندها زود حرص هو قلق وخوف تبدا ما تاخذ في الدرجه كامله انقصت درجة انجنت أوه. واثرت على الماده اللي بعدها خوف هو هو أس... اساس القلق خوف واحيانا تنافس غير شريف بينها وبين, وبين, وبين زميلتها وليه الاشراج اصلا بينها وبين زميلتها تبع المراجعه إذا كانت ايجابيه سياتينا هنا ما بعد الاختبارات وهذا يعني محور من المحاور ما بعد الاختبارات هو الرضا عند فعل الأسباب هذا الذي نقول مم. ما دمت انت فعلت الاسباب اخ طالب او طالبه اختبرت وقضيت وطلعت انتهيت. ارضى بما قدر الله ولا ست. تراجع لا ولا... المراجعه هنا سياتي التوقعات المسبقه مم. وأثرها السلبي او الايجابي ان كان المراجعه طيب تفيدك ايجابيا حتى لا تقع في الماده الاخرى مثل ما وقعت في الماده الأولى فذا جيد وان كانت المراجعه تحطك وتاكل معك وتؤثر عليك وايش ب... بتفيدني المراجعه أنا عندي ماده رياضيات بكره عندي انجليزي وايش في احيانا بعض المواد في التخصص الواحد مثل التربيه الاسلاميه مثلا فيكون معلمها واحد فمراجعتك لا تعرف ان طريقه اسلوب المعلم في وضع الاسئله فاحيانا هناك بعض طريقه المراجعه مفيده وايضا احنا نتكلم عن ماده الماده العلمية المب... الماده العلميه لكل ماده مطلب أن يفهم الطالب وان تكون معه في الحياة انت تنتقل من اولى ثانوي لثانيه ثانوي وش معك في الماده العلميه طيب هالشغل ليام هذه بس هي ايام الشد لكن ما أن تبدا الاختبارات تتفكك الأزمة وخلاص صحيح <تصفيق> الا بنص كلامنا ذا كله يروح صح يمكن في اول يوم الاختبارات وخاصه ان تكون دائما اول يوم هو الماده الصعبه فاذا زالت العقب الكاود هانت كل ما بعدها طيب فكل ما دونها الظهر جلل <تصفيق> اذا نتفق على ان الطالب مبديا لا, لا ندعوه لمراجعه الاجابه انا لا لازم تنقول اذا كانت اذا كانت اثرها ايجابي فتركه يعني اثرها ايجابي المراجعه مراجعه مراجع. واذا كان أثرها سلبي وهذا الغالب مم. فاذا كان اثرها سلبي ابتعد عنها تبقى شيء في ما بعد الاختبارات عشان والله كان كان اللي هو التفريق بين المتوسط والثانوي والجامعي هنا هناك فوارق كثيرة لكن يمكن من اهمها يعني انا اعتبر في المتوسط دور تحفيز من الاباء للأبناء انه يوضح هناك هدايا وجوائز يؤمل إلى وصول اليها فالطالب المتوسط تؤثر فيه بشكل كبير فانا اتمنى من ابائي واخاني واخواتي في البيوت أن يضعوا التحفيز للمرحله المتوسطة أساس طيب وجاول وجبات المنزليه الان ستغيب ستغيب وجبه الغداء خلال الايام القادمه والله بالعكس انا ما ادري انا اعرف بعض البيوت لا تغيب بالعكس تنضبط الاوقات وهو ان الطالب ياتي فينا يوم الساعه مثلا 10 10 يقوم الظهر ويبدا اليوم الطبيعي طيب هل انت مع او ضد يعني الوجبات مثل ما قال اخونا ابو عبد الله من المطاعم وتغيير الجو او لا. إذا كانت يعني بسيطه مثل الملح في الطعام لا باس لكنها مستمر لا عوذ بالله هذه تتفتت الانسان وتبعد عنه اشياء كثيره يعني للاسف طيب هل انت مع الايام ايام الشتاء هذه يعني وجبات ما بين الوجبات كثير <تصفيق> <تصفيق> ما اذا كان ليس من النوع اللي تاثر فيه بالسمنه في فياده في الوقت في المقابل ليس المقصود انه ياكل مقصود ان الاب والام تدخل هو عندما قصدي عندنا, عندنا لا يضيع الوقت بهذه الاكلات يروح يجيب لك كاز ثم يروح يغسله ثم يروح عند وجهه ولا ما عجب الكاس يجيب من تحت ومن فوق كل هذا الكلام طويل أي شيء يثير الوقت يضيع الوقت هلا هل انت يبتل. مع الام والبنت الاب اللي يجلس عند اولاده يذاكرون بعض الامهات الله يتجاهر جنته تجي تفرش مصلاها أو سجدتها بين بناتها وتقعد هذه أختنا لما سالت احنا الاخوات قالت انا وش دوري يعني كأم نعم صحيح من اول كنا نجهز الاكل وكذا والحين لو جابت تاتي من خارج المنزل المطاعم شلون له دور كبير ترى في البيت بعض الامهات ما شاء الله وجودها نور في البيت يعني جلوسها بين أكيد. عيالها في في في غرفة المذاكره غير مؤثر سلبي احيانا تيجي تروح عليهم وتروح خير مؤثر بالعكس تدعيلهم وتمسح على ظهورهم وتمسح على راسها هذا بالعكس جيد وهذا اسلوب رائع جدا هذا الجانب النفسي الجانب الاجتماعي تسولف لهم عن قصه حصلت في أيامها عن زميلاتها عن بنات اخواتها بنات اخوانها كذا يعني مما يثير الحماسه بينهم في الجانب الثقافي اذا كانت هي متعلمه وعندها جانب تقدر تعالج مشكله في فهم مساله فبالعكس الام دهره كبير لا زال لا زال للأم عند اختبار ابنائنا وبناتنا طيب ومتعدة. الاستفادة من مواقع الانترنت ونحن في نهايه اللقاء الاستفاده من مواقع الانترنت في تبسيط بعض المسائل رجعنا أو... نفس الماده يا شيخ عادل آه. ذكرنا ان هذا قد يسبب مشتت للوقت بس أدخل اسال ادخل اشوف يعني انت عارف يا دكتور هذا ان الدخول الى الانترنت ليس كسؤال مباشر السؤال يعني سو كا تاكد كم ياخذ من الوقت هو يا اخي يا اخي كم ياخذ من الوقت انا نقول الوقت ثمين في هذه الفتره ثمين جدا فاي دقيقه تذهب فيه هذا قد يؤثر سلبا على الطالب في اجابته ولذلك نقول الطالب الثانوي يبتعد عن اصدقاء السوء الحوار مع والدينا الدائمه يجب ان يكون هناك حوار اما الطالب المتوسط يكون تحفيز طيب ونحن في الدقائق الطالب عزم. الجامعي وانا به انا اقول ابتعد يا اخي الطالب الجامعي وخذ من خصوصيته عن موضوع المعدل لا تلتفتي لا تلتفتي الي لم نحطم للانسان ومو معروف كثير من الاغخط طلاب جامعيين والاخوات دائما يؤثر فيها اعتبر هذه الاختبارات هو بدايتك ولتكون نتيجه ما تكون طيب هل انتم مع الفترة الاخيره هذه انعزال الاسره يعني عن المناسبات العائليه اجتماعات الاسبوعيه بين الأهل والاقارب اما الوضع يكون طبيعي بنهايه الدوام يوم الاربعاء ثم العوده يوم الجمعه لا لكل مقام مقال ولكل يعني لابد لابد ان نعي مثل هذه الاوقات اذا ما كان بعد هذه الاوقات نعطيها خصوصيتها ما تنعطي خصوصيه الاوقات يعني انتم انتم تنقطع يعني تنقطع بطريقتها باسلوبها على حسب يعني او تحور مثلا بعض العوائل تتجه الى الاستراحات تغير الموضوع تغير الموضوع الى بيكون داخل البيت اجتماعهم يوم الخميس بدل ما يكون في استراحة بعيده بحيث تكون وجبه الغداء وياخذون النص ساعه او ساعه بعد الغداء ما ما باقي عندي دقيقه ونص نصف دقيقة تقول فيها للمصححين ايوه صحيحات اي والله ما قلناه قبل قليل لاختنا التي كانت تاخذ بالنص اتقوا الله عز وجل في ابن الطلاب وما كان يدور حول الاجابه ويضعها في يعني قريبه من الاجابه يجب ان يرحم الطالب والرحمة يعني مطلوبه والراحمون يرحمهم الله <تصفيق> طيب بالنسبه للمراجعين او المراجعات مع تضيع درجات كثير من الطلاب في العد بمسمى مراجعه صح التعبير الشيخ خالد والله انا ما ادري بس في التعليم العام انا ما وجدت هذا كثيرا لكن في التعليم الجامعي نعم صحيح يعني الجامعي للاسف لا يوجد هذا المبدأ اصلا المراجعه موجوده هي أسف. هي بناء على على انا اتمنى انا اطالب الجامعات في التعليم العالي ان يكون هناك شيء من الدقه فيه في في, في, في, في في تصحيح اللي يمكن يعني يظلم عدد من الطلاب اما تكون الاسئله موضوعيه وتكون سهلة يعني عدم ظلم الطالب وإلا تكون غير موضوعية وهي مثل التقليدية لكن يتحمل الدكتور والاستاذ يعني نتائج النتائج بناء وعدم ظلمهم انتهت دقائق هذا الاقامه من برنامجنا بيوت مطمئنه وبرنامجكم كذلك بعنوان بيوتنا في الاختبارات او الاختبارات في بيوتنا ان كانت هي صحيحة شكر وتقدير للزملاء في تنسيق جمعان جمعان في تنفيذ الفتره ناصر الكريديز مذيع الفتره زياد عبد الله في استقبال اتصالات عمر الشويش في النشر الالكتروني فريد الخليفي ومحمد الماجدي تحيات المخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري شكر وتقدير لضيف الكريم الشيخ علي بن محمد المهيدب على مشاركتك جزاك الله خير يا شيخ اذكركم بان الاسبوع القادم سيكون الخدم او العمال العاملون في بيوتنا مع الشيخ خالد بن محمد الشبانة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنه تابعوها في الحلقات المقبله بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه هو جهد متواصل وعمل دلوق. بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه برنامج اسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم الدكتور عادل العبد الجبار بيوت مطمئنه بيوت مطمئنه اخراج محمد بن سعيد الشمري